فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم. ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته نبوءة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين.